عيوني تشتاق له والقلب يحن له عيوني تشتاق والقلب يحن حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله عيوني تشتاق له والقلب يحن له عيوني تشتاق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 حنوا بك لفراق الهادي المكي والجذع حنوا بك لفراق الهادي المكي شو بعد هالشي قلبنا متحن له عيوني تشتاق له وقلبي حنن له عيوني يا حبيبي محام نبي قال بمحمه افتديه بعمري كله الله والجمل جيله يبكي دمعه على خده يجري والجمل جيله يبكي دمعه على خده يجري عن جوعه وحمله يشكي وعن حاله وقايله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 نسفن عن بعضه فتارخ وطاهمه أيض من الحق وكلامه صدق كله وعيوني تشتاقله وعيوني يا حبيبي وعيوني تشتاقله حنيله حبيبي حبيبي حبيبي قلبي محمد أفديه بعمري كله